الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكرهم وقد تأذن في الزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم باحسان ما بذل فجر وانوار وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس انني انبه في خطبتي هذه على مسائل ثلاث تتعلق في النكاح والطلاق اما المساله الاولى فان كثيرا من الناس يغويهم الشيطان فيبت طلاق امراته فيطلقها بالثلاث يقول لها انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق وهذه معصيه لله ورسوله فلقى رجل امراته ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال اي يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى جاءنا رجل من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل هذا المطلق اذا فلا يحل للانسان ان يطلق زوجته ثلاثه سواء بكلمه واحده ام بكلمات متعاقبه لامن ذلك من اتخار ايات الله هجوان وقد قال اكثر اهل العلم انه اذا طلقها ثلاثه بكلمه واحده او بكلمات متعاقبه فانها تدين منه بينونه كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا هو ما قضى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اجتمع اين جماعه الناس فقال ان الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده ولكن سياسه عمر بن الخطاب الحكيمه اقترت ان يلزم الناس بما ألزموا أنفسهم به وأن يجعل من طلق زوجته ثلاثا أن يجعل هذا الطلاق طلاقا دائما لا تحل به لا تحل به المرأة إلا بعد زوج آخر هذه مسألة ومسألة أخرى في الطلاق أيضا أن بعض الناس يطلق زوجته على على أبنى سبب وأقلة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 فإذا كان قد جامعها في طهر وأراد أن يطلقها فلا بد أن ينتظر حتى يتبين حملها أو حيضها ثم يطلق وحينئذ له أن يطلقها بعد الحيض قبل أن يجامعها ولقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وأنه مردود على المطلق ولكن هذا ليس بصحيح فطلاق الحامل طلاق صحيح واقع حتى لو جامعها ثم طلقها من حينه فانها تطلق بلا بلا خلاف بين اهل العلم يقول الله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اما المساله الثانيه في النكاح فهي ان بعض الناس يظنون انه لا يحل العقد على المراه وهي حائض يظنون ان عقد النكاح مثل الطلاق مثل الطلاق وليس الامر كذلك بل يجوز ان يعقد على المراه وهي حائض ولكن لا ينبغي ان يدخل الرجل الرجل عليها حتى تطهر لانه يخشى ان لا يملك الانسان نفسه فيجامعها وهي حائض ومجامعه المراه الحائض حرام لقوله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يبينئ فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب ويحب المتطهرين أن يستمتع بزوجته الحائض فيما شاء غير أن لا يطأها في الفرج ولا يطأها في الدبر لأن الوطأ في الدبر محرم بكل حال أما المسألة الثالثة فإن كثيرا من النار يظن أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه ولقد سئلت كثيرا عن هذه المسألة حتى ان رجلا من الناس قال انه كان له سبع سنوات وهو يجامع زوجته بدون ان يغتسل ولا يغتسل من هذا الجماع وهذا خطا عظيم فان الانسان اذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء انزل ام لم ينزل كما انه اذا انزل وجب عليه الغسل سواء كان ذلك عن جماع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 يجب عليه ان يتعلم احكام الحج حتى يعبد الله على بصيره وان من المؤسف ان كثيرا من الناس مثل الهمج ان كثيرا من الناس مثل الهمج لا لا يتعلمون وانما هم ام معه يفعلون كما يفعل الناس ويقولون كما يقول الناس على غير علم وبصيره ولكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي لا يعبد الله عز وجل حتى يعرف كيف يعبد الله اسال الله تعالى ان يريني واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل واعلموا ايها المسلمون ان خير الحديث كتاب الله واخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تعاليكم بالجماعه عليكم بالجماعه عليكم بالجماعه ايها المسلمون وهي الاجتماع على دين الله لا تتفرقوا في دين الله فإن الله عز وجل يقول لنبيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منه في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عليكم بالجماعه فإن يد الله على الجماعه ومن شذ شذ في النار واعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بأمرٍ باتى في نفسه فقالك اللم من قائل عليم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 اللهم توفنا على ملته اللهم اغفر لنا في زمرته اللهم اصطنا من الحوض اللهم ادخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اصحاب المرسلين اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم من ابغض الصحابه او سبهم فاسقد عليه امره وشتت شمله واهزم جنده واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان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 ان الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه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 تبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد أيها الناس عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن احذروا كل ما يفتنكم عن عباده الله التي من اجلها خلقتم احذروا كل ما يفتنكم عن شرفكم واخلاقكم التي هي قوام مجتمعكم وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهب يحضرون الفتن فانها تسري الى القلوب فتصدها عن ذكر الله وعن الصلاه انها تسري الى القلوب السليمه البيضاء فتكسبها شبهه وظلمه انها تسري الى القلوب التي قليل لذكر الله وتحشى لاعظمته فتكسبها قسوة والاستكبار ان الفتنه تدب في القلوب فتفتك بها كما يسق السم في الجسم حتى يهلك ايها الناس احذروا الفتنه كلها اجتنبوا اسبابها لا يقل احدكم انا مؤمن انا مستقيم لن تؤثر علي اسباب الفتن لا يقل احدكم هكذا فيقرب من اسباب الفتن مواملا للعصمه فان فيها ما ابليس نافده والشيطان يتر بين ابن ادم مجرى الدم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الدجال خوفا من فتنته وقال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه اي فليبعد عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ان الرجل لا ياتي وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات ايها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله ان هذا الحديث لعلم نصبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهتدي به في كل مواقع الفتن لنبتعد عنها وان كنا نظن ان نخرج منها بسلام ان الرسول امام الفتنه لا يضمن لنفسه العصمه ولا يامن عليها من شر تلك الفتنه ايها الناس ايها الاخوه اننا في عصر كثرت فيه اسباب الفتن وتنوعت اساليبها وانفتحت ابوابها من كل وجه ففتحت الدنيا علينا فتنافستها اقوام فاهلكتهم وبدأت تدب صبحات وبدأت تدب صبحات البدع الى غروب الستة من الناس فعرضتهم وكثرت الفتاوى والنشرات الخالية وكثرت الفتاوى والنشرات الخالية من التحقيق فبدبت افكار الناس واقلقتهم وانفتحت الطامة الكبرى والبلية العظمى تلك الصحف والمجلات الداعيه الى المجون والفسوق والخلاعه في عصر كثر فيه الفراغ الجسمي والفكري وسيطرت الفطره البهيميه على عقول كثير من الناس فعكفوا على هذه الصحف والمجلات فاضاعوا بذلك مصالح دينهم ودنياهم وصاروا فريسه لذلك الدائل رضى لنسال الله لنا ولهم السلامه ايها الناس ان من المؤسف المحزن والمخيف المروع ان يكون بين ايدي شبابنا وكهولنا وشيوخنا نحن مع نحن معاصره اهل هذه البلد بلد التوحيد والايمان والاسلام ان من المؤسف وان من المحزن وان من المخيف المروع ان يكون بين ايدي شبابنا وكهولنا وشيوخنا من ذكور واناث مثرو هذه الصحف والمجلات التي تدعو كتابة وتصويرا الى التحلل من الفضيله والتردي في اسافل الاخلاق ولقد كنت ولقد كنت اسمع عن اسمع كثير عن مجلات معينه لا اذكرها باسمها لان الحصر قد يفهم منه بعض الناس ان ما في واه فهو طيب ولكنني اقولها بالصفه انها مجلات تنشرح القلاع والبداءه والسفول كنت اقدم رجال و اكثر اخرى عن اضاعه الوقت في النظر في مثل هذه المجلات حتى الحح علي بعض الطيبين ان انظر وداول بن حاتن عابره سريعه الى بعض هذه المجلات وبعث الي بشيء منها لاتمكن من الحكم عليها بما تقتضيه حالها اذ لا يمكن استقاء الشر والحكم عليه الا بمعرفته فوجدتها هذه المجلة وجدتها والله واقسم بالله في هذا المكان وانتم تشهدون والله فوقنا شهيد على ما نقول وعلى ما تسمعون وجدتها هذه المجلة هداه مثلا للاخلاق مفسدة للأمة لا شك عاقل فاحص ماذا يريده مروجوها في مجتمع اسلامي محافظ وجدت المنظر شراً من المثنى وجدت أقوالاً ساقطة ماكنة النابية يمدها كل ديع كل دي, دي خلو قين فاضل ودين مستقيم رايت صوراً من النساء على اغلفه تلك المجلف وفي باطنها صورا فاقنه في ازياء منحطه بعيده عن عن الحياء والفضيله تحرك من لا شهوه تله وجدت كلناث تدعو الى العز والموسيقى واللهو المحرم وجدت صورا الى بتuhan في اياتنا الى غير ذلك من المنكرات العظيمه الفاحشه هذا وما لم يطلئ الي اكثر وقد يكون افظع ان ايها الناس ماذا اقول وماذا يقول غيري من المحبين للاصلاح واسال الله ان يجعلني من المصلحين ماذا اقول فيال هذه الصحف والمجلات ومن اخاطب او او مخاطبه المسؤولين في الدوله ان مخاطبه المسؤولين في الدوله من على هذا المنبر لا يقتضيه العقل ولا يامر به الشرع لانه لا يجدي شيئا وما لا يجدي شيئا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت هل اخاطب المسؤولين عن هذه الصحف انه لا يمكن ان اخاطبهم لانهم ليسوا امامي ولكنني اقول ولا اله يبلغه ما اقول باذن الله اقول للمسؤولين عن هذه الصحف إنهم مسؤولون أمام الله عز وجل حين يقفون بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أسى الله بقلب سليم إن هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأمور إنهم مسؤولون عن أي نتيجة تحدث من جراء ما نشروه إن المجتمع إذا صار مجتمعا بهيميا فإنه لا يمكن أن يحق حقا ولا ينكر باطلا لا يمكن أن يخضع لأوامر الله فضلا عن أوامر عباد الله أيها الناس إذا لم يمكنني أن أخاطب هؤلاء وأولائك فإنه يمكنني أن أوجه خطابي إليكم معاشر المواطنين إنني أدعوكم أيها المؤمنون أبي وفقكم مؤمنين انني ادعوكم ايها الصرفاء بوصفكم صرفاء انني ادعوكم ايها الغيورون بوصف الغيره انني ادعوكم ايها الاباء بوصف الابوه انني ادعوكم ايها الاولياء بوصف الولايه انني ادعوكم الى المحافظه على دينكم واخلاقكم ادعوكم الى البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن وحذركم من ان تتربى هذه الصحف والمجلات المملوءه بالصور الفاتنه والاقوال المضله والازياء المنحرفه الى بيوتكم فتقع في ايت اهلكم فتهلكهم واتقوا باخلاقهم وقيمهم ان كل شيء يعرض في هذه الصحف والمجلات سوف يؤثر على من يقتنيها مقتلعا بها وبما ينشر فيها من افكار ومظاهر ايها المؤمنون ان وجود هذه المجلدات والصحف في البيوت مانع من دخول الملائكه اليها لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره وان بيتا لا تفوله الملائكه انه بيت لا خير فيه ان اقتناء مثل هذه المكلا في حرام وشراؤها حرام وبيعها حرام ومكتسبها حرام واهداؤها حرام وقبولها هديه حرام وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام لانه من التعاون على الاثم والعدوان وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فتق الله عباد الله واحذروا ان تبقى هذه الصحف والمجلات في ايديكم واحرقوها فانها قد قامت عليكم الحجه بما سمعتم ومن بلغه ذلك فانها تقوم فانه تقوم عليه الحجه بما بلغه احرقوا هذه المجلات اصرفوها لا تقعوا في ايدي اهلكم لا في ايدي البنين ولا في ايدي البنات واياكم ان تبذلوا الاموال في شرائها او المساهمه فيها فان في ذلك مفاسد كثيره من مفاسد ذلك اضاعه المال الذي جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم واضاعه المال صرفه فيما لا فيما لا نفع فيه او فيما فيه ضرر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نها عن اضاعه المال ومن تفاسيد هذه الصحوف والمجلات انها اضاعه للوقت الذي هو عند العقلاء اثمن من المال لان الحياه هي الوقت واضاعه هو خسران للحياه والانسان مسؤول عن كما يسال عن المال ولو امضى الانسان عمره في قراءه ما ينفعه من كتاب الله وسنه برسوله صلى الله عليه وسلم وما يعين على فهمهما من التفسير وسيره النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لحصل له بذلك خير كثير ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات ما يحصل للقلب منه يامن في الحب واغراق في الخيال الذي لا حقيقه له فهو كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب لم يحصل له من هذا الهيام والخيال سوى قلق النفس وتشتيت الفكر ونسيان مصالح دينه ودنياه ومما فساد هذه الصحف والمجلات انها تؤثر على الاخلاق والعادات بما يشاهد فيها من صور وازياء فانقلب المجتمع الى مجتمع مطابق لتلك المجتمعات الفاسده فيا ايها المؤمنون قاطعوا هذه الصحف قاطعوا هذه الصحف والمجلات لا تعينوا ناشريها على اثم فان شراءكم اياها اثراء لهم وتقويه لرصيدهم المالي واغراء لهم على نشرها وعلى ما هو افضل من ذلك فيكون المشترك والمشتري والقابل معينا على الاثم والعدوان وتذكروا ايها المؤمنون تذكروا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ق انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم, اللهم اشهد علي بما اقول واشهد على هؤلاء بما يسمعون انه يجب عليكم واقولها واكررها يجب عليكم ان تقاطعوها به الصحف والمجلدات وان تحرقوا ما كان موجودا منها بين ايديكم حتى تسلموا من اسمها ولله الحجه البالغه فلو سالها تاكم اجمعين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال لا يهدي الى احسنها الا انت وافرغ عنا سيئ الاخلاق والاعمال لا يصرف عنا سيئها الا انت يا رب العالمين اللهم اقطع دابر المفسدين ودابر الفاسقين ودابر المنحرفين يا رب العالمين اللهم خذلهم وادلهم اللهم اقضتهم اللهم انتل فيهم الخسائر الماليه حتى يتوبوا اليك ويرجعوا الى دينك والى اصلاح امتهن يا رب العالمين اللهم سلط ولاه امورنا عليهم حتى يمنعوهم من شرهم الذي اقضى بكثير من الناس الى القلاعه والمذون والفسق انك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم ما تقبل منا اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 وَيَجْتَمِعُونَ فِيهِ عَلَى اسْتِمَاعِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَا يُلْقَى فِي الْخُطْبَةِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنَ الْمَوَاعِظِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمَوَاعِظَ الَّتِي تَسْمَعُونَهَا إِنَّكُمْ تَحْمِلُونَهَا فِي آذَانِكُمْ صِلَاحًا إِمَّا لَكُمْ وَإِمَّا عَلَيْكُمْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَا فِي فِي أَمْرٍ بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَا وَسَطًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ انها اما طرف لكم واما طرف عليكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القران حجه لك او عليك انكم اذا سمعتم موعظه في خطبه الجمعه او في اي مكان اخر اذا سمعتم موعظه مدروومه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليكم الحجه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 ممثلين لقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما مثل الحمار يحمل اصفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين اما اذا تابوا بما سمعوا مما كان مدعوما بكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم يكونون ممثلين لقول الله تعالى الذين يتبعون الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالئك هم اول الالباب ان على ان على اهل العلم وظيفه وان على مستمع العلم وظيفه اما وظيفه اهل العلم فان يبينوه للناس ولا يكتموه لان الله اقضى عليهم العاهده والميثاق بما علمهم ان يبينوه للناس ولا يسمونا واذا عقد الله ميثاق الذين اوثق الكتاب لا تبيننه للناس ولا تسمونا وان على مستمع العلم عليهم ان ينصاعوا لما سمعوه مدعما بكتاب الله او بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اننا نسالك ان ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الاخلاق والاعمال والاقوال يا رب العالمين اللهم اننا ضعفاء وانت القوي واننا فقراء وانت الغني واننا ضالون وانت الهادي فلولا لولا هدايتك ما, ما هدينا فنسألك اللهم أن تثبتنا على دينك وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اسألوا الله الهداية يهدكم اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت, في من هديت. في من هديت يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجعل شعبنا شعبا يقظا واعي يا يعرف ما يحيك له اعداؤه ويحترز مما يحيك له اعداؤه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ننتقل لنقصه على هذا في النزل المحرمه الى اما الفصل الفصل الخامس في صفه المراه المرغوب في كاحها المرأة المرغوب في كاحها بيننا النبي صلى الله عليه وسلم فيتاها في قوله تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها وقال تدود الوجود والوجود فإني مكادهم جوف فهذه ستة ستة المال والحسب والجمال والدين وتودد الزوج والراء الثالث كثر الولاء ولكن ما هو ما هو اولى وصف ينبغي حوار هو ادي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصفر بذات الدين تربت يدك وهذا حد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحرص الإنسان على ذات الدين لأن ذات الدين لا تخونك لا في نفسك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في سرك بل, بل هي كما قال الله تعالى فالصالحات قانت حافظات للغير مما حافظ الله ولكن على الأسف أن كثيرا من الناس اليوم ولا اقول اكثر من ذلك كثير كثير من الناس اليوم يهتمون بالجمال الظاهر ويغفلون عن الجمال الباطن الذي هو الدين والخلق والأدب ومن تم نجد ان بعض الناس عند الزواج يجملون المرأة بتجميل قد يكون محرما وقد يكون من كبائر الذنوب مثل ما يقال او ما يفعله بعض من الداء من النمص والنمص هو نحق شعار الوجه ولا سيما الحواجب فان ذلك من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمص ومثل ما يعقل بعض النساء من كونها تخسر على تجميل شعرها الخساره الفادحه فان هذا من اضاعه المال ومن امور التي لا تنبغ فالذي ينبغي لنا ان نحرص على مراعاه الجمال الباطن الذي هو الدين والخلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بقول النبي عليه الصلاه والسلام فظهر بذات الدين تربت ادا اما الفصل الرابع وليكن اخر ما نتكلم عليه فهو ما ينبغي فعله ايام ايام الاطاف مما ينبغي فعله ايام ايام الاطاف الوليد فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم على الذئب وقال لعبد الرحمن بن آول آول ولو بشاهد فالوليمة سنة في حق الزوج يصنعها احتفاعا بزوجته وفأو طارا للفرق وسطرور بها ويدعو إليها من يدعو مننا ولكن يجب علينا أن نحذر من الإسراء فإن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فما يطره بعض الناس اليوم من الاسراف في الولائم بانهم يعطا عاما كثيرا لا ياكلوا الحاضرون الا قليلا منه فان هذا من الاسراف والاسراف محرم ويجب علينا معاشر المسلمين ان نتجنبه لان الله نهى عنه وأخبر أنه لا يفضل مستفيد والثاني إعلام النكاح فإن النكاح ينبغي إعلامه ويظهره ويشهره بين الناس ومن إعلانه في وقت الحاضر أن توضع على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة أنواعه لا يكن بدون إصراء فإن هذا بلا شك من إعلان النكاح ولهذا اذا مررنا ببيت قد وُضعت فيه هذه الانوار عرفنا ان هناك زواج ولكن هل من اعلان النكاح ما يقعده بعض الناس من ضرب البوار في السيارات او لا ما تقولون ان راي مشترك هنا ها نعم إذا كان لا يؤذي احدا ولكن من يحقق لنا هذا الشر الحقيقه ان بعض الناس يضرب هذه الموالع على وجه يزعج ويتقل يتاعب كل من يسمعه لكن لو ان المساله تكون بهدوء وبدون ان يحصل ازعاج فإن هذا لا شك انه من الاذى وكذلك ايضا من المعروف ايام سته وانبغي فعل ان تضرب النساء بالجف وان يغنين لاكم بالغناء الذي ليس فيه اقداع ولا سكون وانما هو غناء هادئ بعيد بعيد عن الفتنه ويقومون صفوبا بالجف لا بالطبل ولا بالعود ولا بالمزمين والفرق بين الدف والطبر أن الدف يكون من جانب واحد والطبر يكون من الجانبين فإذا استعمل النساء الدف وغنينا بما يناس في الحال بدون أن يكون هناك فتنة فإن هذا من المشروع ولهذا قال القطاع أولى رحمه الله يسنوا إعلام النكاع والدق فيه للنساء وامام ما يقعه بعض الناس والعياذ بالله من من الديال بالمغنيات وضرب الاعواد وغيرها من الات له بان هذا محرم ويجب منعه ونسال الله ان يوركم السلامه والتوفيق قد ما يحب ويرى انه جواد كريم واسمحوا لنا عن بعض فقرات هذه المحاضره لان الوقت ضيق والحمد لله رب العالمين وهو صلي وهو سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين